بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين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 وَإِذَا تتلى عَلَيْهِ آيَاتُنَا ولا مُسْتَكْبِرًا كأن لم يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ ఇద فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي وألقى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بكم وَبَثَّ فِيهَا من كُلِّ دابة وأنزلنا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً కు فِيهَا మి كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ مَا خَلَقَ اللَّهُ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ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 وقصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن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 ان الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير الم تروا ان الله سخر لكم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 إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا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 ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفسا واحده ان الله سميع بصير الم ترى ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر تَخْرُجُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلُّهُنَّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ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 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا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 فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ